فَإِمَّا مَنْ نَبَدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنَّ الْيَبْلُ وَبَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ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 ولو نشاء لأرينا كهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشَقَّ الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لَيَضُرُّ الله شيء أو وسيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يا أيها الذين آمنوا اطِيعوا الله واطِيعُ الرسول ولا تُبَطِّلُ أَعْمَالَكُمْ